قالوا كلكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا ولها نقدموا سورة المؤمنونة ولله الحمد والمنة ونسأل الله في عليائه أن يشكر لكم وصبركم على الطرف ونجعل ذلك في موزين حسناتنا وحسانتكم ونجعل ذلك إخلاصاً رجل الله الكريم فما كان لأي ذا ما اتصر وما كان الغيب ذا لي انقطعاً وانتصر نسأل الله لرجوع لأنه لهم الصدق والإخلاص هناك ألفة الانتباه كثير من, من يعني صرح أو, أو, أو, أو يعني ما صرحت النيه يكذب يعني حتى في الفتاوى يكذب علينا في الفتاوى وينقل كلاما هو لا لا يفهم يعني شيوخه علموه شيء لأنهم جهلة ما عندهم علم متسع يعني عنده علم بقول واحد وما عنده العلم بالاقوال الأخرى فيعادي الاقوال التي التي جهلها فيبدا يشنع على الفتاوى الاخرى وهذا جهل مركب هذا جهل مركض هو جهل واتباع هوى ونيه مدخوله وهذه مشكلة كبيرة جداً نعيشها في الأوساط المتزم طبعاً لن أتكلم إلا أن المسألة مسألة أحزاب كل حزب من الذين فرحون فكل حزب يريد أن يكون الحق معه والباخل مع غيره مهما كان وهذا الذي يتعين منه الأمة الآن وتعيشه ولكن هؤلاء لا يفرحون الله تعالى لا يجعل لهم الفلاح حتى ولو كان المنابخ يؤت بنقيد يخضد فليس الأمر على تنفيل الناس, الناس من شخص معين تنفيل الناس من علم معين وهو جاهل الله يعني الذي يبارك له في ذلك فنسأل الله على فعله أن يعلمنا وأجعلنا من طربة العلم يعني فيه أخ وهو يتكلم معي وعندما كان يذب عن مسألة هو كده يبكي ويقول لي خلاص انا فهمت أني لازم أتعلم وإلا سيسيطر على عقلي بعض الناس الجهلة وطبعا انا اقعد افضل فيهم واقول هؤلاء مشايخ الطرد وهؤلاء العلماء وهؤلاء فيم عليهم وانهم بقى يعني يلبسونهم ثوب الملائكيه ووعذلك يعني يوجهونهم توجيها كله مخالف للشر فقال لا يمكن لا يمكن ان, أن انجو من من هذه البراثن الا بالعدل وده حق ولذلك انا اقول لا بد منكم أن يعني تكونوا من العضبين بالنوارس على مجالس العلم لا فائدة لنا إلا بذلك ولا يمكن الإنسان أن ينجو إلا بذلك ولا يكون بصير على بصيره من أمره إلا بذلك اليوم من فضل من ربنا ونعمة نختم سورة المؤمنون عليكم السلام عليكم وبركاته عذركم معكم ما دام الأمر على الترار جزاكم الله خيرا أحسن الله عليكم نعم اللغة من خضر أرسلت لي وبيانت العذر وقبلت العذر وقلت هذا أدب جم فأسأل الله رجل وفعلها أن يجعل ذلك في ميزان حسناتك وأن يجعلها خلاصة الوجه لله الكريم وكان الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخي بوريكتي وجزاكم الله خيرا ووصلاني للاعتذار وبيانت هذا أدب جم وأنا أحترم جدا أهل الأدب ومن لم يعرف طض فضل أهل الفضل فليس له فضل فنسأل الله أن يفعل أن جعلنا جميعا من هؤلاء وركتي وشقنا الله لك قال الله تعالى قال كم لبثتم في الأرض عدد السنة وأيضا كان قرأ نافع عاصمة وعمر قال كم لبثتم وقال الله تعالى للكافرين يعني يسألهم يوم البعث أو بعد نزولهم النار فأسألهم كم لبثتم في الأرض عزيز وهنا التقيع وتوبيخ وتإذلال وأيضا فيه حصر وهنا يعني ما فعلتم الدنيا بأسرها جلستم فيها كم والآن أنتم في النار وهذا عقابكم وهذا هذا عقابكم وهذا حسابكم وهذا آخرتكم بأنكم في نورنت الأرض أحقابا كثيرة بل خالدين فيها لا يفرجون منها أبدا ويعني قرأ ابن كثير وحمسه وقل كم لبستهم في الأرض أم قل كم لبستم في الأرض عدد سنين وهو معناها أنه خطاب لكل واحد منهم والمعنى قل يا أيها الكافر كم لبست حتى تضيع نفسك بهذا الضياع وأنك تقدم الدنيا الفانية على الأخرى الباقية والمعنى قولوا فأخرج المخرج الأمر لواحد المراد الجماعة هذا الصحيح في الأرض وهي الدنيا وقيل القبور والحق انها دنيا وهذا احتقار لهم كما قلنا وتذليل وايضا فيها ما فيها من يعني التندم على ذلك قال كم لبتم في الأرض عدد سنين قل كم لبتم في الأرض عدد سنين وهم يديمون قلون قلوا لبتنا يوما أو بعض يوم لا ندري كم لبتنا وأسأل العادين إما الملائكة وإما الذين يحسبون ve إما الذين يحسبون ذلك قالوا لبتنا يوما أو بعض يوم فأسأل العادين قال إن لبستم الله قليلا لو أنكم كنتم تعلمون هذا أيضا ما زال التقريع مستمرا والتوبيخ وبيان أن هؤلاء يعني عاشوا في الدنيا مهما عاشوا يعني عصوا ربهم جل فعلا وتعدوا حدودهم وتجبروا وتكبروا وجحدوا بآيات الله جل فعلا فما كانت النتيجة النتيجة التقريع والتوبيخ والإهانة والتحقيص والعذاب الأليم والعقاب الوخيم ولا نجات لهم أبدا من الله جل فعلا والله قد قال قولا جزم به وانتهى الأمر وإن الله جل فعلا إذا قال صدق وإذا وعد وفى وأوفى توعد الله قد يغفر الله بالسؤال إلا للمشركين فإن الله قد قال كلمة هو قائلها لا مربع فيها بحام الأحوال أن المشرك يكون خالدنا في نير جهنم لا يخرج منها أبدا خالدين فيها إن الله لا يغفر عشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إلا بستم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون قال الله تعالى افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم بنا لا ترجعون اتظنتم اتظلمتم ان الله خلق الخلق لاعبا و يترككم سدى ولا يحاسبكم وانا ذاك الذي خلقكم ورزقكم وخلق الكون بياتي الناطق بتوحيده وربوبيته وعظمته سبحانه جل وعلا ايترككم وانتم تستهينون بمثل هذا الخلق ابدع الخلق ايترككم بعد الاستهزاء بالذين امنوا به وجلوا له القاد وصعوا له ايترككم الله جل وعلا بعد ما وصفتموه و بالنقص والعيب بعدما نسبتم لهم الولد والشريك بعدما نسبتم له الصاحبة وجعلتم الملائكة عباد الرحمن بناس لله أتحسبون أن الله يجعل, يجعل ذلك أباء من سورة أتحسبون أن الله يوقفكم وأسألكم عن ذلك أتحسبون أنه خلقكم هكذا تلعبون في الدنيا وتمرحون هكذا دون حساب ودون عقاب هذا لا يكون من الحكمة محمد الأحوال والله جعل عليه والعليم الحكيم أفحسبتم أنما خلقناكم على ذا وأنكم إلينا لا ترجعون وقرأ ابن كسير وابو وعاصم لا ترجعون وقرأ حمزة والجساء بفتحها لا ترجعون فتعالى الله عما يصف الواصفون الظالمون فإنظار على خلقاتكم وقد بيّن لكم أنكم تبعثون وأنكم تحاسبون وبين هذا لا يوقفون تتمثلون بين يديه يسألكم عن كل صغير وكبير وسيعلم لدينا ظلم أي منقلب ينقلبون كما بدأنا أول خلق نعيده قال النبي صلى الله عليه وسلم تحشرون إلى ربكم حفاة عراة غرلة حتى قالت عائشه او ينزل بعض قال الباء قالت الامر اشق من ذلك يا ابنه الصديقه الامر اشق من ذلك سترى ان الشمس تدنو من الرؤوس اللهم اغفر وارحم تراضع عنا تعالى اللهم اننا نستغفرك ونتوب اليك ونطلب اليك نعصي ونتوب ونعصي ونتوب نعص الحمد لله ان رزقنا توبه بعد توبة وفائقه بعد فيقه ونسال الله جل أن ان يثبت الخير في قلوبنا وان يثبت الخير لنا وان يعاملنا بما هو اهل له وان بما يعني نعلم من فضله وكرمه وعطائه ورحماته وجوده رفته سبحانه وجل في علاء ونطفه ولا يعملن بما نحن أهل له قال أفحسبتم أنما خلقناكم عبساء وأنكم إلينا لا ترجعون لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق تعالى الله علوبا كبيرا عما يصف الجاهلون من, من نسبة الولد ونسبة الشريك ونسبة السمي والند والنظير ونسبة البنات قال الله تعالى وقل الحمد لله الذي من يتخذ ولده ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له وليه من الزل وكبره التكبير الله أكبر قال الله تعالى قال وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شايا إدى تكادوا السماوات وتفطروا منه وتنشقوا الأرض وادخلوا الجبال وهدى أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي الرحمن أتخذ ولدا من كل من في السماوات العرض إن الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدد وكلهم جميعا وكلهم أتيه يوم القيامة فردا سبحانه جل, جل في أولاد قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي انما إلهكم إله واحد لا إله له قال الله تعالى قل انما ارحل وجهكم وحال انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا وفي الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى انا اغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عمل اشرك فيه مع غيري تركته شركه تركته شرك قال الله تعالى فحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون فعال الله الملك الحق فتعالى الله الملك والحق فتعالى الله عما يصب الجاهلون من الشرك والولد والنظير والنت الملك الحق وقال خطاب وتعالى التام الملك الجامع الأصناف المملكات وأما الملك فهو الخالص الملك قال فتعالى الله الملك والحق لانه كل يدعي ملكا والملوك باشرهم ممكن للاده رفعه وكل الأملاك الاملاك بكلاده رفعه لله ميراث فناءاتي والأرض ولذلك الله على يقبض السماوات والارض والاراضي ويزلنا ويقول انا ملك انا ملك اين جبرونا اين المتكبرون اين من ادعى الملك اين من قال انا ربكم الاعلى اين من قال ان احي واميت لا تسمعوا الا همسه لا تسمعوا الا همسه فتعال الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكرم فيها ذات العرش لله دلى جل في علا وعلى كما وصف الله دلى كما الله عليه وسلم ان العرش القدر الا الله دلى عليه قال في على حق مرفوع قال الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره الا الله في علا كما وصف مسعود من بين كل سماء واخرى مسيره 50000 سنه الى السماء السابعه فوق الماء مسيره 50000 سنه وفوق الماء العرش والله فوق العرش ويعلم ما انتم عليه فوباء من خطه سبحانه جل في على والكرسي موضع القدمين كما قال ابن عباس وعرش الرحمن عظيم السماوات السبع مش السماوات ده من السبع والاراضين السبعه كحلقه في فلك في فلك السموات السبع بالنسبة للعرش كحلقة في فلادي إبرا في فلادي فكيف يكون العرش كيف يكون العرش هناك ملك من الملائكة من يحمل العرش إذا رفع عرق سوء سبحانك ما عودت حق عبادتك فالبش ابتدى فرح بقدوم سعد بن معاذ رضي الله رضاه فعرش الله عظيم وزيك اسره هنا بالكرب قال تعالى الله رب العرش فتعالى الله رب العرش الكريم والكريم سبع صفات العرش هنا ده مكسوره وقال ابن المحي الكريم فتعالى فتعال الله الملك الحق رب العرش الكريم فتكون صفه لرب سبحانه وجل في اولاد والعرش الكريم على الله جلس وعلاه عظيم من أعظم مخلوقات الله جلس وعلاه وقد اختلف العلماء أيهما أسبق في الخلق العرش أم القلم والسؤال موجه إليكم لأننا درسناها في العقيدة أيهما أسبق ما أول المخلوقات العرش أم, أم, أم القلم لما اول ما خلق جامع احمد رضفي ايش الاجابه السنه قلت اشوف سلت قلاعش جهاد قلاعش الله ده اتفاق بين بين, بين, بين أربعة فحول نعم طيب طيب أنا لا اتعدى حدودي مع الفحول خلاص الاجابه شديده جدا جزاكم الله خيرا وطبعا هو تفسير جهاد المحكم قال الحديث اول ما خلق احمد رضفي الحق ان العرش هو اول المخلوقات وهو اعظم المخلوقات العرش هو اول المخلوقات ممتاز يا مي دخلتم فيها ما شاء لا هو في حديث اول القلم على طرفين على طرفين فالحق أن نقول اول المخلوقات والعرش واعظم المخلوقات على الاطلاق هو العرش لذلك طال تعالى الله الملك الحق رب العرش الكريم طال ومن يدعو مع الله الا اخر لا له به هذا هذا فاقد للمفهوم ها ليس ليس له مفهوم هذه حكايات ايش حكايات الغرب وصف الناس هذا وصف الحال هذه سبه كاشفه ومن يدعو مع الله الى الاخر وحال الذي يدعو مع الله مع الله الى الاخر لا برهان له. حاله انه لا برهان له هذا كشف الحال هذا كشف الحال ليس له مفهوم لا يقال انه ممكن واحد يجعل مع الله اله اخر ببرهان اعوذ بالله من غضب الله هذا شيء طردي لا يساوي شيئا والحال, والحال أن هؤلاء الذين هم شركونا بالله لا رهونا الأون لأن الله واحد أحد قال الله وجاء- له كان فينا أرئيس إلا الله lفسدت وما فيهما يرجع الله إلى آخر وهنا الشرك, الشرك يقع على الأساسix يخ kur Bien處يه في får well on den الشرك wasn't in the Bahram إن كان أعظمه في الإلهية الشرك يقع في الأساس fois و عندما إلى يقع فيها الإلهية وما يرجع الله إلى آخر إيتهم وبأ livedему أو في الروبية أو في الإلهية وما يجب الله إلى الآخر لا برهانة لهبي والحال أنه لا برهانة لهبي فإنما, فإنما حسابه عند ربه فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفع الكافرون فإنما حسابه عند ربه إنه لا يوفر الكاثرون وقل ربه اغفر ورحم و... واندخل الرحمين خاف إنما حسابه عند ربه نوفر الكاثرون إذن حسابه عند الله جلس على بل وفي الدنيا نرى له الخذية وهمر الله جلس على المعادة في يوم كانت القدرة على ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال أمنت أن أغسر الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإن الله لا يقبل الكافرين بحال من الأحوال وما خلق الله الدنيا إلا للموحدين قال الله تعالى وقل رب اغسر وارحم وأنت خير الرحم وقل, وقل رب اغسر وارحم هذا أمر وهذا الأمر من الأدنى للعلى فهو رجاء وتمني وقال رب اغفر وارحم اغفر ما, ما, ما قدمنا وما أخرنا وما أسردنا وما أعلننا وما أنت أعلم به مننا وارحم هنا قلنا اجتماع المغفرة والرحمة معناها السد ومعناها عدم العقوبة وإذا انفرض إذا اجتمعت افترك وإذا افترق اجتمعت وقال رب اغفر وارحم واشوف أما ختم قالوا أنت خير الرحيم يعني انت خير ونرحب وانت بات عاقل وتتعجب بالعقوبه وانت تصطر وتوصف وان اظهرت اظهرت الحكمه وان وان رحمتا وان وان عاقبت وانت العليم الحكيم سبحانك نسأل الله للجعلاء أن جعلنا من المخلصين والمخلصين ولله الحمد مننا على ختام هذه الصورة العظيمة في قول الرب بالطلع ورحم فيها دلالة واضحة جداً على عظيم هذا التوثل او هذا الدعاء بالتوثل بأسماء الله الحسن وصفات العولى وقل رب بالطلع انا أنا أرجوك وأتذلل إليك وإني على مسكنة وعلى, وعلى رجاء وعلى ذل من معاصية من التعدي من الذنوب وأعلم أنك أمرت رسولك صلى الله عليه وسلم أن يقول أن يقول ان لا تذنبوا ان دع الله لكم والادب قوم الذنوب يسترون فهو ليس المهم ليس المساله المعضله عندك أن تذنب او لا تذنب المعضله ان تذنب ولا تستغفر فقط هذه هي المعضله الكبيره ان الله تعالى يعني يوقع في السيئات بجره نفسك ثم لا يهنا في التوبه ليست المعضله ان تذنب لان الذنوب لا بد ان تقع من الجميع المعضله كل المغضله أن تذنب ولا تذوب ان تذنب ولا تذوب هذا هو. قل رب بغفر وارحم وأنت خير الرحيم ورحمة الله واسعب كل شيء ورحمة الله واسعب من شيء يعني من أرجى لابد أن أقول أن هذا الدعاء أيضا من أرجى الآيات التي فيها أمر عبد يبين برحمة الله واسعب كل شيء مهما, مهما عالة الذنوب وبغض على السماء من تاب تاب الله عليه الله متبع علينا وغفل لنا وارحمنا واختم لنا بالصالحات وانتو أرحموا الرحيم الفائد مستمبطة لا يحيق المكر السيء الا باهله ولا بد ان نقول الفائده تكون لا يحيق الظن السيء الى بال لا يحق الظن السيء الى بال ففحسبتم ان لا ترجعون لا. من الأدب القراني عند عند ذكر صفات النفي لا بد من اثبات كمال الضد فتعالى الله الملك الحق له لا جور ولا معش أكبر الكباب الشرك بالله اللي في علاه لا يدخل جنة إلا نفسه مسلم رحمة الله وسعت كل شيء وهذا ختام الصورة العظيمة فنحن نؤمل في رحمة الله التي وسعت كل شيء أن يرحمنا وأن يأخذ لنا وأن يصطر عائلنا وأن علينا الله محمين يا رب العالم يا ده الحمد لله لو في اسئله تفضل اتصل الى آه. الحمد لله هو شغال مش هو النور كده اه النور ده. بقى دي بقى دي هي بقى صوره النعمه كده شيف ابو الكريم انت حضرتك ضامن هذا النعمه ضمانا ليس فيه اي حاجه استاذ ربنا لا مش انا مش ضمان هذا توقيف توقيف تاخذ فيه اجل يا رب لكن الضمان بتتركوا في الكم يوم ايه عم نعمل استلام والله حصلت تمام اه ان شاء اذا كنت سابع الماضي شابت فيه عشان تعطي عشان شكلت فيه انه من رائع يوقع انه من رائع انه من رائع انه من رائع انه من رائع قالوا تعالوا قال كم لبثتم في الارض عدد سنين قالوا لبثنا عاما او بعض فكان ترجمه النفي الكلام ثم اثباته طبعا هنا ممتاز هذا الكلام قال سوف فيها ولد تكلموني يعني لا تكلموني ولا تراجعوني في الخروج من النار فهذا من باب العام المخصوص عام يراد به الخصوص واما في قوركم لبثتم سالهم ليجيبوا فموضع الاثبات غير موضع النفي موضع الاثبات غير موضع النفي. نعم حكما يقول يا قوه لا دخل في الشركه على قال يا قوه لا ينادي القوه القوه معنى من المعاني ف فيكون دخل في الشركه عايز سامعك يا هل يمكن القول ان هذه الايه وما يذم الله الذه اخر لابراهام تعتبر رد قوي على من يقول بمساله العذر بالجد اذ لا كمله لها فيتحمل اطلاق فالدعايات الجبري ما مكانها منمكة فكل هو بطل ومحاسبون عن رب المشهد الحساب وجزاكم الله خيرا لكن لا يمكن أن يقال بأنه لا يعظل أحد بالجهل هذا خطأ بين في هذا الباب إلا أن تكون يا دكتورم تقصدين بأن المسألة على أنهم قد قد, قد انقطعت حجة لو أردت أن تقولي بذلك فهذا هو الحق وهذا هو حق حقا جزاكم الله خيرا نتقل على مسألة الشق والرمي مع نحن مع كتاب المهذب كتاب جديد ما أسعدنا بفضل من ربنا ونعمة نحن على مشاهد كما قلت الانتهاء بفضل الله لنا مشعلان يعني اللغة طوحة المواد ويعني و... بإذن الله تنتهي قريبا بإذن الله السبق والرمي مساله صف الرامي بوضع المال لا لهذا هذا أمر جاء ال